I kom roi في ولد من فإذا قضيت الصلاة فَإِذَا تُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى Hum, mm hum. فیدل کونوین پومس فَإِنْ أُنْتُمْ نَنْتُمْ فَأَخِفُصْ وَلَمْ one mm -hmm. well, well, well, well. well. لَمُر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> مِنَ One تحكم بين الناس بما الله ولا کما بی هم بين النار وَلَا تَمْنُنَ مِن خَوْفٍ و الزنفر <تصفيق> Yes, yes, yes, yes, yes.